ايام زمان ايام زمان تمثيلية من تأليف طاهر ابو فاشا اخراج مصطفى صابر. هنا سعاده الباشا ايش ايش ايش ما شاء الله ما شاء الله بتاعه مين الغنم دي يا واد السوق دي دي دي دي, دي دي دي دي دي ايه ما تتكلم بتاعه مين الغنم دي دي, دي, دي, دي شركه مع ابني سعادتك اه عشان كده سايبينها ترعى في الارض بتاعتي ما, ما ما هو شركه مع ابن سعادتك يا سعاده الباشا مين فيهم ابن سعادتك سيف الدين بيه مشاركني عليها بالنص يا سعاده الباشا كويس قوي والله كويس قوي سيف الدين ابن خليل باشا القرائطي يشارك واحد فلاح زيي ما ما, ما ما هي الحكايه القرائطي طيب اهو ما ده كلام فارغ ما هو يا سعاده الباشا يا سعاده اخرج اقول لك خرسوا واحد فلاح زيك يشارك سيدو يا سعاده ربنا يقول لك ايوه يا حمدي افندم افندم سعاده الباشا انت تاخد الراجل الفلاح ده وتروح تحاسبه يا خلاص قص الحكايه اسكت انت ايوه ايوه يا سعاده الباشا الشركة دي اللي بنبني في دين وبين الفلاح ده تروح تحلها اما شركة في الغنم دي زي ما بيقول مش كده ايوه يا يدفع نص ثمنها وتبقى بتاعته كلها يا ياخد نوط زمانها ويسيبها كلها الله الله ابني ما يشاركش فلاحين يا سعاد الباشا اسكت يا راجل انت اسكت ازاي عالم اسكت يا راجل لا لا لا عايزه سكت امر الى الله تعال عزمه عبرهيم الفندي الفندي تتوصى بي فاهم فاهم فاهم يا سعاد الباشا فضل فضل يا حج السوق فضل جنيه ونص جنيه ونص يا امال عندك التسعه بتسعة جنيه والنص باربعه يبقى قالي ونص وعندك كمان يا إبراهيم أفندي أربع نعجات يا إبراهيم أفندي حرب عليك أنت عارف الموضوع وبعدين معاك بقى مش هنعرف ندرب الحزبة ولا إيه؟ أنت عارف دي غنم دي بتاعتي الله أنت مش قلت له بعظمة لسانك إنها شركة بالنص بينك وبين سيف الدين بي ما أنا لو ما كنتش قلت كده كان يأزيني أنا لو كنت قلت له إنها بتاعتي كان سعدت حيث عزرا ويقول لي سيبها ترعى في أرض الوسية ليه وسبحان من يعلم كان يعمل فيها ايه قلت تكذب عليه كذبة وقل انها شركة سيف الدين به قلت الحكاية يا ابراهيم افندي <تصفيق> طبا هي ما يا حاجة سوق لكن دا ما يزديش ربنا يا عالم دا ظلم ظلم انت عارف يا ابراهيم افندي ان الغلم دي التغطي ولا شركة سيف الدين به ولا عاجل دا ما انت اللي قلت له هو انا اللي قلت له يا اخي ماري كنت خايف يا ابراهيم افندي خلاص وانا هعمل لك ايه بقى ايه ايه؟ عندك 13 جنيه ونص وده اربعة في اتنين بتمانية يبقوا واحد وعشرين ونص مع ختمة ولا حتبصم ابصم على ايه الله على انك استلمت عشرة جنيه عشرة جنيه اه وخمسة وسبعين قرش كمان لاجل الحقيقة اه ايه الكلام ده ده نحوح المركز هو فيش حكومة اسمع يا حاج السوقي مفيش لزوم ابدا للكلام ده انت اعترفت بلسانك ان الغنم شركه بينك وبين سيف الدين بيه وفيه شهود اه وحتى لو ما كانش فيه شهود وما اقول يا راجل انهم يصدقوك ويكذبوا ساعات الباسة اما حاجة عليبة يا راجل خليك عائل انت بقى بتختم هنا احسن لك وما فيش داعي تعرض نفسك للاذيه وهو فيه بعد كده اذيه يا عالم وبعدين معك بقى خرفان واربع نعجات نصهم بعشرة اثنين وخمسة وسبعين جيش ايوه ده تقدير الديرة يا حاجة سوء دول ما يجوش تمن خروفين يا ابراهيم أفن انت بتطعن في تقدير الديا يا راجل انت هتختم ولا هطبصم ولا هختم ولا هطبصم اني حروح ابيعني مثلا لفتدري بنتي هنية وكمل عليه واجبلوكم عشرة اثنين وخمسة وسبعين جيش لله نعم نعم نعم الله عليه الله انت بتكلمي ازاي حاج تسوق الله مش الباشا هلا حاسبني لبيع النص لاشتيري النص انا حشري وامري لله اه انت عاوز تعاصلك يعني كمان انت عارف بقى اللي بيعاصلك وبيجرالهم ايه ها طيب بقى متاكوا اللي عيشوا انت ساكت الله مش كفاية انها تبقى بتاعتي وادفعت منها يا عالم ايوه أبراهيم يا ابراهيم يا فندم ايه الخبر يا سعاده الباشا اوعى كده اوقف هنا اه هنا وقف <تصفيق> هنا اتفضل اتفضل يا سعاده الباشا اتفضل. اه عملت ايه يا ابراهيم يا انت لسه هنا يا ولد لا لا خلاص خلاص خلاص سعاده الباشا اه هتقصم يا حاج سوقي ولا معاك خصم اللي تشوفوه طيب ها هات صباعك ها اهو استنى ها كده اهو ايوه كده بس خلاص يا سيدي يلا بقى مع السلامة مع السلامة أم العاوز يقول لك ايه جيب لك الطابل التركي الله هو لا لسه جاب التحاجي بعدين بعدين بعدين الله. أم اللخلاتون أقصم ليه براية يا راجل انت انت مش معا من الدائرة ولا ايه استغفر الله يا سعد لكن يا انت... سيدي يا سيدي يا ريت لك عند الدائرة ألف جنيه خلاص خلاص مع السلامة لسه عاوز حاجة تانية لا لا يا سيدي كتر خيركم انت عالم ومصالع يا رب ايه اللي حصل يا هنيه هو فين ابوك قاعد جوا في الماجعة دعال اكو الشيب ازاي الكلام ايه اللي حصل يا خالد شوف <تصفيق> <تصفيق> اللي حصل وصل الله انت بتعيط يا مرد خان <تصفيق> ربنا يقزي <يأذي> الموزي <تصفيق> والباشا دكتا من الغنم ولا لا هو اللي بياخد بيدي يعني جات فينا النبادي يا بلحاج الحاج ربنا عاوز كده لا يا الحاج ربنا مجالش كده ابدا انا عارف ان الفاش انا مش حاجدها البار عطوة ده مفيش مرة يزور فيها العزبة إلا لما يخرب بيوت الفلاحين ويعمل اللي بيتعامل وايه اللي بقدانة اسمع يا بم اقولك تقوليلي لي ايه وتعدي لي ايه قانيح اروح اكلم سف الدين بيه سف الدين ايوة يا عطوة اروح اقول كل حاجة وافهمه ان الغنم ديه بتاعتنا كلتها وما كانتش شركه عشان يروح يكلم ابوه يكلمه في ايه يعني هو مش عارف يا هاني ما هم عارفين كل حاجة لكن يا باب يتهيق لي إني لو كلمت ست الدم بي حيرت جعدين إنتي عابسة في الدم من إني يا هلية إيه إيه إم برحواني جاية بالزلعة جابيني على الزراعية وكلمني وكلمت إيه ويحصل إيه يعني لما تكلمون ترخر يا عاص وما كلموش ليه أنا حروح أقول له على الحكاية عشان يكلم الباشا أقول يحصل يحصل باقي حاجة صغير. يا بنتي ما يجيش منه عليه العوض ومنه العوض مش يمكن يا با لما كلم البنت بتقول ايه يا هنيه ايه ايه اللي حيحصل يا يعني يحصل حاجه كتير قوي ما تتكلم يا خال ما تسمع كلام خطيبك يا هنيه خطيبها وابن عمتها يا خال ولا ايه يا مرات خال برضه كده يا عمت انت معاك حد اسمع يا هنيه انا بقول لك اهو قدام ابوكي وقدام امي مش عاوزك تجبل الوادي البه لو عرفت انك روحت له مش هيحصل طيب ابدا يا اختي انت ولا ايه يا عطوة؟ ربنا ما يجيب زعل يا ابني المثل بيقول يا بنتي ابعد عن الشر وغني له طيب يا ابن. ابعد عن الشر وغنيت <تصفيق> لا افارم عليك يا ابراهيم <تصفيق> <تصفيق> <مال> أمال يا فني مال يا سعاده الباشا انت عارف محسوبك يا سعاده الباشا يعني وعملت ايه في الفدان ونص اللي جنب الجنينه اه دول لازم يخشوا الجنينه بتاعت سعادتك طبعا طيب <تصفيق> امتى انا عاوز انتي من كل حاجه قبل ما ايوه الورق اهو انا محضر الورق ومستني بس الفلاح يجي يبصم عليه طيب ده ابراهيم ولما يعاصملك معاك تعرف محسوبك محمودك يا سعاده الباشا ايه ده هو <متحد> <تصفيق> لكن انت ما قلت ليش اسمه ايه الفلاح ده ايوه اسمه دسوقي او النوارك دسوقي ايوه سعاده الباشا الراجل اللي خدنا الغنم بتاعته ايوه سعاده الباشا طيب مش كنت تقول لي يا ابراهيم افندي <تصفيق> انا اعمل حساب كل حاجة ايوه بس الباشا. برضو لازم توزعها يعني ولا لازم ناخد منه الغنم والارض كمان وما لو اسعدت الباشا ما هو كله مكسب كله مكسب؟ ايوه اسعدت الباشا احنا هنتفع حاجة هو يدوب العربون ونخليه يقسم على الورق وينتهي كل شيء <تصفيق> <تصفيق> عفارم عليك يا ابراهيم <تصفيق> <تصفيق> انت عارف محسوبك اسعدت الباشا هو بس العربون العربون اللي حياخده بس ابراهيم افندم <تصفيق> ايه ده الباشا ده, ده يا ده ساعه الباشا ما يسميهش انك لو كنت رحت جابلته كنت هتعمله يا عاط انت عاودة الحاجة يا بنت خالي ايه ما كانش يحصل كوي يعني كنت هتعمله ايه يعني ايه يعني اهو ما كانش يحصل كويس. لا يعني <تصفيق> يعني يعني كنت هتعمله ايه ايه انت تعرفيش الوادي البيه ده بيعمله في الباله. من يوم ما قول عزبة وصرته ايه بين الناس. لكن يا عاطوة يا اهلي ما تكلمنيش عن حاجة تاني كلميني عن نفسي قوليلي يعني ايامنا اللي جاي هو ابو كينوي يكتب كتابنا انت يا بنت الخال هو مش جلك بعد موسم الجتن السنة دي يا عطوة بعد موسم الجتن ايه كل قاتن جريب ده انا حاجه عدى عدل ايام بالدجيجة والسنة <تصفيق> عط يا خبر ايه الوقت تراجني انا اتاخرت يا عطوة طب استنى مواصلك هاني هاني فين ابويا الحاج تعال يا, يا عطول ايه الكلام اللي بيقولوه ده يا خال احنا ما عدلناش قعد في البلد دي يا ابني ليه يا البلد بلدهم ولا بلد ابوهم دي بلدنا احنا ودي ارض جدودنا ما يجيش منه هو انت عرفت منين يا عطول هو في حاجه بتستخبى يا مراد خان يعني كان نقصوا الفدان ونص بتاع خالي ده عنده 5000 فدان يبص لنا فدان ونص ده عصابه يا ابني عصابة وختمت لهم ليه بس على الورق يا خال هو بايه دي يا عطول انت مش عارف عميلهم دول ما يقدر عليهم إلا ربنا ما <تصفيق> <تصفيق> بط جديه يا خال هم يا ابني ادوني خمسين جنيه وختموني على ورج ما نعارف كتبوا فيه إيه يعني الفدان ما حصلش خمسة وثلاثين جنيه الفدان اللي مرضناش نبيعه بربعمل جنيه وهو فيه فلاح يفرش في أرضه للأرض زي العرض هو المنتجم وعادم اه يا يعني. يعني لو كنت سبتوني اقابل سيف الدين باي مش يمكن ما كانش حصل اللي حصل انت بتقول ايه بس يا هنيه انت الاخرى دول الناس البعد عنهم غنيمه يا بنتي يعني يعني مش معمول فرحنا السنه دي يا خالد احنا في ايه ولا في ايه انت كمان فرح <تصفيق> طيب ودلوقتي هتعمل ايه يا خالد ادي السمه وقت الارض يعني نسيبهم يعملوا فينا كده واحنا بايدينا ايه احنا نرفع عليهم قضيه قضيه ايوه نرفع عليهم قضيه هي البلد سايبه مفيش حكومه ما هم هم الحكومه يا ام حد يقدر يقول للغولة عينك حمره احنا قد القضاوي ومصاريف القضاوي ومين اللي يرضى يرفع علينا قضيه ضد الباشا يا ام هانيه بس لو تسيبونا جابر سيف الدين بيه وبعدين يا هانيه <تصفيق> واللي عمل دلوقتي مفيش قدامنا غير إبراهيم أثندي يمكن لو غمزناه بجرش ولا حاجة يصرف لنا شيء من ثمن الأرض ها. مفيش غير كده أنا حروح أجاب الإبراهيم أثندي وأنا معاك يا خال إحنا مش حجيز يا برخال ربنا يجعل لكم في كل خطوة سلامي يغضوا الفدان ونص اللي حالتنا هنعيش ازاي وبعد البجاء يا اما يا اما مش هيجيب حاجة واه يملك الحزين غير الدموع يا هني اروح اجابل سفتين يا اما بس واس خايفين من اي ده من يوم جمل عيس بي وهو كل ما يجابني عالزراعية يصبح علي ما هو ده اللي مخوفني دون ناس ما يخافوش ربنا يا بنتي ايه ولا هيقدر يبصري بنص عام يحصل ايه يعني لما اروح اقول له مش يمكن يكلم ابوه ولا يكلم ابراهيم اخام وين حتى ما حصلش مش حنخسر حاجه ابدا اه مش عارفه ليه مش مطوعني اعتمدي على الله يا امه ونعم بالله يا بنتي الهجوم ووصل لحد هنا <تصفيق> طيب يا هنيه بس هو حد يشوفك يقول لابوك ولا يقول لعطوه ما طيب ما يا ياما خلي ايمانك بالله ما تغبش علي يا هنيه لا تصدي الكلام واد الحكاية واد اللي حصل يا سعاده البيت لا لا ملوش حق بابا يعمل كده انا كمان قلت ارد عليك الجول يمكن تكلم سعاده الباشي ولا تقول لابراهيم افندي انتو ربنا عطيكم واحنا نسمح لتنشجر الفدان ونص دول عايشين عليهم يا سعاده البيت لا لا طمني انا حرجع لكم الارض والغلم وكل حاجة عشان خاطر العنينة طب بس تشيل ايدك دي ده انت حتكوني مبسوطة اوي طب بس وعاكيدة ما تبقىش عبيدة اه لا خبر ايه يا سعدت الباك ايه وعاكيد امام يعني ايه هي الحكاية جوه ولا ايه طب ما انتش خارجة من هنا ايه حصوط ولم عليك التاني طب صوتي باكيد بس نتفاهم نتكلم بالزوق ايه ولا زوق ولا عافية باشي. أنا هروح لابو أنا هرجع لكم الأرض قلوها امضغوها أحي عندكم والله لا لا يحلق باشي طيب يا هنية أنا وإنت والزمن طويب روحنا زي مجينة الرجل إبراهيم فاندل اللي رايحين نشتكيله عاوز هو راخر يمرمشني هو عاك فينا حاجه تمرمش ربنا يكافئهم في عينهم الفعدة وإحنا هنفضل ساكتين على كده لأمتى يا ابني كان غيرك اشطر أنت ما شفتش اللي عملوه في بيت ابو اسماعيل ما شفتش اللي عملوه في بيت ابي برسويلي لكن ده ظلم ربنا ما ربنا بالظلم يا عالم تقول لي مين والله بيتهيل روح اطخ الباشا ده وزي ما تيجي ديك ايوه علشان تنييلها اكتر واكتر واحنا وش كده يا عطوي والله الواحد ما هو عارف ايه ما تقعد يا عطوي معلش يا امراض خالي اطلع عندي مشوار كده الله انا ما خدتش بالي ايه ومالفين هنيه؟ آه هنيه آه هنيه راح تجيب يا رجال من زمان يا ام هنيه لسه خارجه اهي طيب انا هرجع لكم بعد شويه سلام عليكم يا سيدي يا يا سعاد الباشا يا سعاد الباشا ربنا يخليك الله اطردوها البنت دي ايه اللي جابها هنا الا ربنا يخليك يا سعاد الباشا تعرف انها طعام البت دي ودي أبراهيم يا واد يا ابراهيم مش يا بتاع يا انت عايزه ايه شكوى شكوى في عت الباشا والشكوى الغير اللهم زال شكوه ايه يا شاطرة يخلصك يا سعد الباشا الا ربنا يخليك ويطولنا في عمرك طيب اله طيب طيب طيب يا رب طيب يا بنتي طيب ابراهيم فندي امرك سعد الباشا قتلي البنت الطيبة المسكينة دي في المكتبه ما شوف بتشتكي من هي <تصفيق> امرك يا سعد الباشا <تصفيق> ربنا يخليك يا سعد الباشا على كل حال يا شطرة انا سمعت شكوتك انا حرجع لكم ارض وكل حاجة اما بقى اللي عمله ابن سيف الدين فازن برضو انك يعني تلتمثي له العزر عزر. هي دي فيها اعذر يا ساعة تلباشة شاب زي ده يبقى معذور طبعا لما يشوف جمال زي جمال إيه الله. اه الله تعرفي انك لطيفة ودمك زي الشربات. ساعة تلباش والله يا بنتي انا من ساعة ما شوفت بس اوعى ايدك ضروري يعني التمنع اختش يا فندم باشا الله اوعى بقولك الله الباشا قوليها كمان بقول لك يا انت يعني عايزه تعفري يا طيب انا هديك اللي انت تطلبيه ايه احنا ناس فجرة صحيح وعلى جد حالي لكن في حاجة اطلعها الشرف يا فعد تلباشي واستني بس استني واحيو عمال كيدي تختي بقول لك. وحي تختي انت بيتوقعين على الارض يا بلطي كان ابوه وكان اطوح مع الحج لما منعوني واستني هنا استني, استني ايه عايزات ايه وعسيت ما اخرج حتخرجي حتخرجي حتخرجي بس بعد ما تفهميني على حقيتي افهمي انا يا بنتي مبسوط اللي فيه ناس بسطة زيكم ومتمسكين بالشرف والاخلاق <تصفيق> هم الاهل اللي بتعملوا ديه يا فاعد سلباش الله انا يا بنتي كنت بمتحنك كان لازم اتأكد منك احنا برضو يا بنتي ولاد اصول ولنا مبادئ ولنا مصل وعلى عمومة انا هرجع لكم الارض بتاعتكم <تصفيق> اذا كان كلامك ده صحيح اديني الوارج اللي خدته على بوي بس كده حاضر ايوه انا فكه الخاصه واعرف الختم بتاع ابوي لو كان الورق موجود كنت سلمتهولك دلوقتي اهو لكن يا خسارة انا بعته مصر امبارح انا مع العموم حتكلم في التليفون وبكره زي دلوقتي اهو تجيني اسلمهولك <تصفيق> امم قلت ايه مش عارفه مش عارفه اسد داجك ولا اسد بس قلبي احنا فيها والميه بتغطي بالغطاس طيب يا سعدت الباشي بس بقى ارجوك تشيل الفكرة السيئة دي من دماغك بلاش تسيء الظل بيا لازم تصدقيني يا بنتي لأيام حتكشف كل حال لا لا لا دي مش ايام هو يوم واحد انا حستناكي بكره زيه دلوقت بس يا هانية بلاش تجيبي سيرة للحاج تسوئي ولا العطوة يعني لو قلت لهم حيحشوني اتفقنا خدي. اهدي. دي حاجه حاجة بسيطة لا يا باش. احنا مش حتي. انا اني لك اطلب حجينه حقنا هو بس طيب اعتبريهم هديه من امتى يا باشا كنت هدينات زيني ايه ده طيب على راحتك يا بنت على راحتك مع السلامه الله يسلمك مستنيك يا هنيه بمشيئه الله الباشر. انت جيتي يا بنتي اقعدي اظن ده الميعاد بتاعنا يا باشا يا سلام وانا عند وعدي بس اتفضلي اتفضلي جبت الورق اللي خدته على ابويا الورق اهو يا ستي اهو اهو اتفضلي ورين هو ده يا ستي ايوه هو ساعة الباشا تأخرك يا سعاده الباشا ايه ربنا يخليك ما يحرمناش منك يا سعاده الباشا الله الله الله الله الله, الله. و كده على طول احط المره بقى يا سعاده الباشا طب بس مش لما تشرب الشاي بتاعنا الشاي مشروب يا سعاده الباشا ادخل الشاي يا سعاده الباشا <تصفيق> جلنا الشاي هو يا ستي الحد عندنا اقعدي بقى يا ولد هات انت الصينيه هنا اتفضلي معليش يا سعد الباشا اظن يعني بقى ما يصحش تكتفي ايدي استغفر الله يا سعد الباشا اتفضلي شرايك اتفضلي <تصفيق> اسم الله على ايدي شو في كويس كده ولا تحبي كمان سكر <تصفيق> كويس كده كويس خالص اظن بقى دلوقتي صدقتيني يا هنيه <تصفيق> ما تاخذنيش يا سعد الباشا برضو واحدة زي لا لا لا يا بنتي لا ابدا ابدا انا مقدر كل حاجة صحيح من الاصول ما يعبش ابدا مش كده برضو ولا ايه ايه الشاي ده ايه لا الدنيا بتلف في ايه دي مش دماغي دي دماغي بتلخ مش دي دماغي كانت دي دماغي انا انت انت موضوع الخس تعال هنا اهو انت السبب فيها كله انت اللي خليتيها تروح تجابله الكلام ده لا يقطع عرج ولا دم انت ناوي تعمل ايه دلوقتي يا خال مفيش حاجه تغسل العار للدم الدم انا حكيت ارفع ايدك يا مطرح ارفع ايدك انت ما قدرتش على جاي تذبحك في الدرداه ولا يعنيك منها ضعيف عطوه اني ضحيه مظلومه زيك يا خال اللي يستحق القتل هو المجرم انت عارف غريمك مستنيه يا خال عصوه انا هروح ألمي البلد ونهد عليهم الدنيا وانا جاي معاك عصوه عصوه ساعه الباشا اه اه يا ساعه الباشا اه ميلحق ايه ده ايه اللي بره ده إيه؟ البلد كلها قامت حليبك ايه الباشا بتقول ايه فين الغفر فين الغفر اضعوه في المنام انا كل حاجة، ان ثورات الفلاحين ضد استبداد الاقطاع وصلت الى حد الاشتباك المسلح بين الذين طاروا على عبودية الارض وبين سادة الارض المتحكمين فيها وفي اقدار الذين ارتبطت حياتهم بها منذ اقدم العصور من الميساق استمعتم الى تمثيلية ايام زمان كتبها للاذاعه طاهر ابو فاشر اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات عبد البديع العربي عبد الغني امر شوقي بركة احسان الالعاوي احمد راضي اعتدال شاهين سيد القاضي وعبد العظيم بدار التمثيليه بيومي مرسي وساعد في الاخراج عبد المجيد شكري ايام زمان تمثيليه من اخراج مصطفى صادق